فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، الذي يظهر أن الزوجة والأهل لم يشعروا بهذا، ولهذا أسند الله هذا إلى موسى وحده. قال آنس من جانب الطور نارا، من جانب الطور نارا، والطور جبل في سيناء من أرض مصر مر معنا أنه واد مقدس وجبل مبارك. آنس من جانب الطور نارا، قاد بأهله كثؤ. وهو لا يريد أن يجازف بأهله ويذهب هو وأهله وقد يكون قد ذهب إلى مظنة هلاك فالعاقل يعلم أن الله جل وعلا استرعاه على أهله فلا يلقي بهم في المزالق المهلكة فإذا كان موسى انتنع أن يلقي بأهله في مزالق ينجم عنها ذهاب البدن من باب أولى أن لا يلقي العبد أهله في مزالق ينجم هذا ذهاب الروح وضياع الدين كمزالق الشهوات والفتن وامثال ذلك فقال الله جل وعلا هنا انه قال لأهلهم كذوا اني انا استنارة لعلي وهو يريد ان يبين انه لا ينزم بشيء وحتى لا يجعل امال اهلي لتعلقوا كثيرا ثم يحبطون فقال لعلي اتيكم منها بخبر اجد عند هذه النار قوما اسألهم استرشدوا بهم وقد اضعتوا الطريق لعلي من هذه خبر أو جدوة من النار قد تكون هذه النار قد تركت والجدوة قطعة من النار أو جدوة من النار لعلكم تصطلون وهذا يدل على أنهم كانوا في ليلة شاتية فالآن ذهب موسى ولا أهم له إلا جدوة من النار